موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت كنت للناس اتقذوني وأمي إليم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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله رحمي وردكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَتَنْتَهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدَ إِن تُعْدِدُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَبَالُوكَ وَإِن تُؤْفِنْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ وَيُذْقُوهُمْ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 وَالْحِيَّ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِمْ